وكالعاذب يا جنة العاشقين كوثر ندا في قام طاب من دافق والله شنو الجرا من قدر يذكرا هذا نسلي النبي يا عجب منظرا طالع من الحباس حالم تمار مورا ينفجع ينصدق هل يتبصرا وج الحمامي بين السلاسي شمس البرايا يا وصفافي ديك الجنازه ممدوده بالواح واش هالفجايه واش هالنواز شي غيتاتن برا شي غيتاتن في هميست بشرا واقف على الجسور والدمعته <تكلمة> مرا ساعلن شافتا جن متأسرا جن ما ينعروف حال جسمه اللي اسمه ما يقدر يقوم كانوا ينثروا بالله فا هال يوم ما يتي راح الوليرا وشعبهم وشعبهم هذا وعجب والله كنزه العظيم الفاجعات هالي بشيعي تلاليم صرخة مين وقوق الجسار يا الحبيب ضعب الامور الننيم الننيم تذرك تعود للحياة و للقبض من النبيل الحزين الشيعتك بعدك يا الحسن رهينه لو تشوف قد فاطمه وي مدى تركتي الاحباي كئيبه الى الله يا الاموت يا ابن جافات وقفركتي المصيبه يا نسليه اللي يمر الزمان يا غثورنا وحبنا الى التاي تغير اولاد عم اثنان يا هل جس ما بثامت عفى رحلنا لبغدادك ينصير نشوف الجسد عالوطيه نشوف الجسد عالوطيه سداكار نجدك بلي تفوق وبقع ع الترايفرميه وبقع ع انت حصمت قيود الظالمين أنت حصمت قيود الظالمين يا الله والبكاء بالدعاء والبكاء أنت حصمت قيود وانت ما شاء الله خليك الى قدام